بسم الله الرحمن الرحيم 122. ألف لام ميم الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون أفترأه بل هو الحق من ربك لتدركوا من ما أتتهم من نذير من قبلك ما أتهم من نذير من قبلك لعلهم يهتذون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 الذي أحسن كل شيء خلقه 112. وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء ثم سواه ونفخ فيه من روحه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 111. ولو شئنا كُلَّ كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين 112. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وَذُوقوا عذابَ الخُلدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا دُكِّرُوا بِهَا إِذَا دُكِّرُوا بِهَا خروا سجدا وسبحوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ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 أفلا يسمعون؟ أ ولم يروا أن نسق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرع تأكل منه أنعامهم زرع تأكل منه أنعامهم وأنفسهم؟ أفلا يبصرون؟ 117. ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين 118. قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم فأعرض عنهم إنهم